فإذا انتهى منها وجد أنه لم يعاقب ولم يصبه شيء فيتردد هل يفعلها مرة أخرى أم لا في النهاية يقرر أن يفعلها مرة أخرى فأعادها وهو متردد هل يتوب أم لا لكنه مصر على فعل المعصية ويقع بالمعصية أيضا ويقع مرة أخرى طيب إلى متى ربنا سبحانه حليم يحلم على العبد مع أنه سبحانه غاضب على عبده إلا أنه يمهله يحلم الله عليه وللعلم فإن حقه سبحانه أن يقتص ممن عصاه فورا الآن هذا حقه إلا أنه يعطيه فرصة وهذه الفرصة تسمى الإمهال وهي مرحلة مؤقتة قد تكون أيام وقد تكون شهور وقد تصل إلى سنوات لكنها ليست الأبد مرحلة الإمهال هذه لها نهاية ونهايتها مجهولة التوقيت لكنها سوف تنتهي وإذا انتهت فلا تضيع وقتك بطلب الرجوع مرة أخرى إليها لا تتعب نفسك لن ترجع لقد انقطع الآن حلم الله قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا سؤال هل تعيش أنت الآن مرحلة الإمهال؟ إن كان منا يعيش هذه المرحلة الآن فليستغلها حق الاستغلال لأنها تعتبر فرصة ثمينة له لكي يرضي ربه بسرعة, بسرعة قبل أن يحدث أي شيء ولينتهز الفرصة قبل أن تنتهي هذه المرحلة لأن مرحلة الامهال إذا انتهت فسيدخل العبد بعدها في مرحلة الانتقام والعياذ بالله نعم إذا غضب الله على العبد فإنه لا ينتقم منه مباشرة بل يتركه يتركه يعيش فترة الامهال والحلم ويتركه مع أنه غاضب عليه لعله أن يرجع لعله أن يترك المعصية وقد يكون ربنا غضبانا على العبد والعبد لا يشعر وبعض الناس له سنوات وهو يعيشه في غضب الله والذي يبقيه على قيد الحياة هو حلمه سبحانه لأنه صبور على الناس سبحانه صبور حليم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 يا الله يا الله الحل هو أن تمسح الذنب الذي ربنا يحلم عليك حتى الآن بسببه وبما أنك نادم الآن عليه فالأمر بسيط بقي أنت تتركه وألا تعود إليه. وسينتهي الموضوع كله يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم قد يقول قائل أنا أفعل الذنب وأتوب ثم أرجع مرة أخرى للذنب ثم أتوب ثانية وأرجع للمعصية كل مرة بهذه الطريقة لا فائدة مني فأنا استحي الآن أن أرجع إلى الله تعالى مرة أخرى أخي الكريم أختي الكريمة هذا ليس بحياء هذه خدعة كبيرة من الشيطان صدقتموها من قال لك أن الذي يتوب ثم يعود الذنب كل مرة ليس له توبة من قال ذلك استمع لهذا الحديث الذي يشرح المشكلة بالضبط ويحلها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذنب رجل ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي قال ربكم علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم لبث ما شاء الله، يعني لبث العبد ما شاء الله فترة. ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: أي ربي أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي؟ قال ربكم علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. قال ثم لبث ما شاء الله، فأذنب ذنبا. فقال أي ربي مستمر لم يتوقف قال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي مرة أخرى قال ربكم علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء انتهى الحديث يا الله ما أرحم الله إذا كنت تظن أن المطلوب منك أن تكون معصوما فأنت مخطئ المطلوب أنك كلما أخطأت ترجع وإلا فلو كنت لا تتوب وتذنب تتوب وتذنب لذهب الله بك أصلا ما أبقاك على قيد الحياة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنب لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم تأمل معي قوله تعالى ورحمة وسعت كل شيء إذا كانت رحمة الله قد وسعت كل شيء فكيف لا تسعك أنت وسعت من هو شر منا رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ثم كمل المئة بعابد ومع هذا وسعته رحمة الله لما تر وأنت ما قتلت أحدا ما قتلت أحدا فكيف لا يرحمك الله الكون كله من أوله إلى آخره مملوء برحمه الله كامتلاء البحر بالماء وكامتلاء الجو بالهواء. فقل ما شئت عن رحمه الله فهي فوق ما تقول. وبعدها تصور ما شئت عن رحمه الله فإنها فوق ذلك. <تصفيق> قد يقول قال طيب كيف أحصل عليها كيف أحصل على رحمة الله إنه ليس بينك وبين رحمة الله إلا أن تطلبها من الله أطلبها منه وهو سيعطيك إياها لأنه هو الوحيد الذي يملكها يقول ربنا سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها أما إذا كان الإنسان بعد كل هذا الحلم وبعد كل هذه الرحمة بعد كل هذه العروض وهو إلى الآن وحتى هذه اللحظة يصر على المعصية ويصر على عدم التوبة فستنتهي مرحلة الإمهال سينقطع حلم الله عنه إذا كان الإنسان يتعامل مع الله بهذه الطريقة فهو فعلا لا يستحق أن يرحم ماذا يريد أكثر من هذا هذا والله يخشى عليه أن يخسر رحمة الله مع العلم, مع العلم أن الله سبحانه يرضى بسرعة بسرعة يرضى يرضى بالقليل منك طبعا هذا لكرمه وفضله سبحانه وإلا فهو يستحق الكثير منا، لكن لكرمه فإنه يرضى ولو بالقليل وبسرعة أيضا يرضى سبحانه في لحظة واحدة تتوب فيها فيتحول غضبه إلى رضاه بل أكثر من هذا إنه سيفرح أي والله سيفرح سيفرح بك فرحا شديدا لا يخطر على بالك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مع أننا نحن المحتاجون إليه وهو الغني عنا إلا أنه كريم حليم عظيم وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم دعني أريك شيئا عن رحمة الله اسمحني يا الله يا الله هذه بقفة صغيرة تسبح مع أمها وبدلا من أن تلاعب أخواتها بدل أن تبحث عن الطعام ذهبت لأطعام السمك رحمة بهم مع أنها تستطيع أن تأكل هذا الخبز لكنها لم تفعل بل فضلت إطعام السمك على أن تأكله، هي مع أنها صغيرة إلا أنها ترحمه ثم رجعت إلى أمها مرة أخرى هذه رحمة مخلوق بمخلوق فكيف برحمه الخالق بالمخلوق يوجد عند الله مئة رحمة هذا الذي رأيته هو جزء من رحمة واحدة جعلها بين الخلائق وأمسك عنده تسعة وتسعين سيفرقها كلها على الخلائق يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق والله لو رحمك الناس جميعا لكانت رحمة الله بك أكثر وأوسع ولن يفوق أحد رحمة ربي سبحانه أبدا فلا يمكن للواصفين أن يعبروا عن جزء يسير من رحمة الله التي نشرها في أرجاء مملكته سبحانه أخي الكريم أخت الكريمة هل بعد هذا سنغامر بتفويت رحمة الله؟ نحن لا نزال تحت مظلة حلمه سبحانه فلنتتارك رحمته قبل أن ينتهي الوقت فيبدأ ربنا بالانتقام سبحانه أسأل الله أن يحميكم وأن يفتح لكم أبواب مغفرته وأن يغمركم برحمته في الدنيا والآخرة لكم ولوالديكم ولأهليكم ولأبنائكم ولجميع أحبابكم وعنا معكم برحمته وهو أرحم الراحمين Ya Allah, Ya Allah, ya Allah.